بسم الله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إل كل نفس لما عليها حافظ فاليظهر الإنسان مما خلق خلق مما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 تر وجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدوا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا